al والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن, واضربوهن إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَذْغُونِ جِنَّ سَبِيلًا الله زكانا عني من يَبْرُ الْقُرْبَى In Allah la yuhibu ben kan muhtala fakura